وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يكلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون